م الرزْق قالوا هذا الذي مزِقنا منِن قبل وَتُ به متَشابِها وَلَ فيها أزواج م قَهَةُ وَهُم فيها خالدون.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 وآمنوا بما أنزلتم صدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادَعُ لَنَا رُبَّكَ يُخْرِجَ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقَلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا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 سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك يكان اصحاب الجنه هم فيها خالدون واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله و بالوالدين احسانا و بالوالدين احسانا و ذي القربى واليتاما والمساكين و للناس حسنا و اقيموا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 ثُمَّ أَن تُمَّ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَةً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 أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضبه وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما صدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجن من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا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 فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كَانَ عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومن كان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَ كُلَّمَا عَادُوا عَهْدًا نَبَلَهُمْ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا صدق لِمهُ نبَذَ فريق من الذي نَوط الكتاب كتاب الله نبذ فريق منَ الذي نَوط الكتاب كتاب الله وَورُودِم كََّهُم لا يعلمون والاتبرَع ما تَتْنُ الشياطين علىام الكسُلَمان وما كَفََسُلَمان وَ الشياقين كَفَون علممونَ الناس السحر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 أَضَلَّ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرًا بِهِ أَنْفُسُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ مَا انْتَهَوْا وَاتَّقُونَا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 وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلُ قَوْلِهِم تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا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 إذ قَالَ لَ رَبّهُ أَسلِْمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ العالممين وَصَّابِهَا إبَ رَاهِ مُبَنِيهِ وَيَعقُوب يَابنِيَ إ اللهَّه طَفَلَكُ مُّينَ فَل تَموتَُّ إِللاا وَأَنتُم مُسلِْمون أَمْ كُ تُم شهَدَاء إِذ حَذَرَ يَعقُوبَ الْ المَووتُ إِذ ققاللَ لِبَنهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي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 صبرات الله ومن احسن من الله صبرا ومن احسن من الله صبرا ونحن له عابدون قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون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 فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ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 ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صنبكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله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 ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب واشترون به ثمنا قليلا اولئك وما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وَلَاكَ الذي نَشْتَرَوُلَّ ل لَتَ بِالهد وَالعَدَبَ بِمَوْفِرَ فَمَا أَصبَرَهُ معلًَا النَّ ذَلِكَ بِأَن اللهَّه نَزَّل الكِتابَ بِالحََّّ وَإِن الذي نَختْتَلَفوا ف الكتابابِ فِي الكتاب شِقاقِم بَعيد. ليس البِرآنتُ والنوجُوهَكُمْ قِبال المَشقِ والمَوْرِبِ وَلا البِّمًا آمنَ بالله وََِّ البَِّم آمنَ باللههِ واليَوم الآ آخرِِ والْمَلائكَةِ والكِتاب والنَّبّينَ المال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 يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم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 وإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفة إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس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 مَّاتِم مُ الصّامَ إِلَ الليل وَلَا تُبشرِرُوه النَّ وَآتُمعَكِفُونَ فيِي المساجِدَ تِلكَحدودُ اللهَّهِ فَلَا تَقرَبُهَا كَذَلِكَ يُبَيين اللهَّ آياتِه لَِّ سِعَهُم يَتَّقُون. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهل لله قل هي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 وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ حُصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ فَفِدْيَةٌ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 رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْكُرِ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ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 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر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 وَيُمْفقَُ قُلم أَن فَقَتُم مِن خَيْرِ فَلِوالِدَين وَالْأقَربِينَ وَْيتَمَ وَالمَسكين وَابْنِ السَّبيل وَماَا تَفعلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَّه بِي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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ إِن كُنتُمْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ من يَعْلَمُ ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مُؤْمِنَةٌ خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير مِنْ مشرك ولو أعجبكم أولا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 ونها عليهما فيما به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون فينطلقها فلا تحن له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فانطلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنوا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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قَدَرُهُ وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن مِن قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة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 الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وأضعافاً كثيراً والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له وبعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله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 و الله واسع عليم.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 فشربوا مِنْهُ إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت قال الذين يظنون انهم مناق الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع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 وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نوم. مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك فقد استمسك بالعروة الوثقالا فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين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 ثُمَّ دُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعِيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذين ينفقون مالهم رياء الناس كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله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 ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة اصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيعد أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقرى يأمركم بالفحشاء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 لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا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 وَعَلَيْكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقسق عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه خسوق بكم الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم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 وَإِنْتُ بَدُماَا في أَْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوه يحَاسِبٌكُم بِهِ الله فَيَغْفِر لِمَش وَُعَذبُ مَ شَ واللهَّهُ عَلى كلُّ شيءَي قَدير آمَ الرَرسُول بِمَا أُنْزِلَ إلَيْهِ مِن الرَبِّهِ وَالْمُؤمنِنونَ كلُلّ آمَنَ بِاللَّهِ وَملائكَتِهِ وَكُتُ بهِهِ وَرُسُِه